تبسق الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصع به نوحا والذي أوحينا إليه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 فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْذِلَ بَيْنَكُمْ ٱللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا